سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن اضللت اللهم فاهدنا في من هديت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 ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعلمنا عزائم موفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنة والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا واموالنا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والاكرام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 المعينة على البر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك اللهم أن يحضرونا اللهم إنا نعوذ بك من كيد الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن الشيطان عبد من عبيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراه اللهم انك تقدر على امره كله وهو لا يقدر من امرك على شيء اللهم ان ارادنا بكيد فكده وان ارادنا بسوء فردده يا ذا الجلال والاكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير الموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا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 تغنينا عن رحمة من سواك اللهم يا ذا الملك والملكوت يا من بيده مقاليد السماوات والأرض يا من هو يجير ولا يجار عليه نسألك اللهم أن تجيرنا من النار اللهم انا نسألك أن تجيرنا من النار يا باسط اليدين بالرحمة يا ذا الجلال والإكرام يا من يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويا من يبسط يده بالنهار بموسى الليل اللهم فها نحن نرفع إليك كف الضرة فاغفر لنا إلى أمسينا واغفر لنا إلى أصبحنا واغفر لنا إلى أضحينا اللهم وهنا نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي بيت حرام وفي ليلة التمام اللهم اللهم اللهم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل, وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديده وازمنه مديده واجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين يا حي يا قيوم اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم لتحي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد يا ذلذلع والاكرام ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا